بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذا هو, الدرس هذا هو الدرس السابع في شرح وصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شرح شيخنا أبي عبد الأعلى فارد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الأول للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعمية وذلف قال الشيخ رحمه الله تعالى نزول القرآن نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبع له. أما بعض كما قال الشيخ المصنف ابن سليمان رحمه الله تعالى أن أول ما نزل من القرآن كان في ليلة القدر وفي آية سوره القدر إن أنزلناه في ليلة القدر تعيين الليلة وفي آية الدخان تعيين الليله بصفه من صفاتها في قوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم وفي ايه البقره تعيين الشهر شهر رمضان الذي انزل فيه القران وكما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد جاء عنه من طرق أنه قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض وفي رواية. قال أنزل القرآن جملة واحدة. وأنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا. ليلة القبر. ثم أنزل بعد ذلك بعشرين عام سنة. ثم قرأ قوله تعالى ولا ياتونك بمثل إلا جناب بالحق وأحسن تفسيرا. اقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وفي روايه ايضا قال فكان الله اذا اراد ان يحدث في الارض سببا انزل مثله وسوف ياتي ان شاء الله تعالى فيما يلي هذا الأثر طرقه وبيان الحكمة من انزال القرآن جملة واحدة ثم تنزيله بعد ذلك مفرطا و... وفي شك ليلة القدر لنزول القرآن فيها يؤكد عظمه وشرف هذه الليلة وأنها كما قال سبحانه خير من ألف ليلة كما قال سبحانه خير من ألف شهر إما أنزلناه في ليلة القدر وما أضراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير والذي نزل القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم والملك الموكل بالوحي جبريل عليه السلام الوحي له عدة كيفيات وقبل أن نذكر هذه الكيفيات نقول ونذكر ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في كتاب, في كتاب بدء الوحي وأول كتاب. في صحيح البخاري وفي قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه والآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا وم الا جاءت مثل خلق الصبح ثم حبب اليه الفناء وكان يخلو بغار حراء ليتحنس فيه اي يتعبد الليالي ذوات العدد الى ان قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك أي جبريل فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ إلى آخره فهذه كانت بداية الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا الصالحة في النوم وهكذا كانت هذه الرؤية مثل خلق الصبح أي كانت واضحة جلية متحققه كل هذا على سبيل التمهيد لنزول جبريل عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم والشاهد أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام في ليرة القبر جملة واحدة أي منجما جملة واحدة أي نزل كله إلى السماء الدنيا وفي إحدى روايات أفر بن عباس أنه نزل في بيت العز من السماء الدنيا وقد صحح هذه الرواية العلامة الأذنية رحمه الله تعالى فنزل إلى بيت العز في السماء الدنيا ثم نعم جملة واحدة في ليلة القدر ثم بعد ذلك صار ينزل مفرقا على رسولنا صلى الله عليه وسلم على حزب الحوادث لمدة 23 سنة أو لمدة 21 سنة على اختلاف وأول ما نزل به جبريل عليه السلام في هذه الليلة مفرقا على رسولنا صلى الله عليه وسلم على الراجح كما سوف يأتي هي آية اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ومؤمن عن كيفيات الوحي التي كان يأتي بها الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوردها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن وكذلك عبد الرحمن السهيلي في الروض الأنف في شرح سيرة النهشان ونذكرها الآن إن شاء الله تعالى في عدة كيفيات Thank <laughs> you. الكيفية الأولى التي كان يأتي بها الوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتمثل له الملك رجلا كما في حديث عائشة في أول نزول جبريل عليه السلام الى رسولنا صلى الله عليه وسلم قد تمثل له صورة رجل نعم. الكيفية الثانية انه كان يأتيه الملك نعم الكيفية الثانية نعم نحن قلنا الكيفية الاولى ان, أن الملك اي جبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة رجل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أما الكيفية الثانية أنه كان يتيه الملك على مثل صلصلة الجرس كما ثبت هذا أيضا في الصحيح فيما أخرجوا أيضا البخاري كما في كتاب بدء الوحي إحنا من حديث الحارس ابن هشام. سال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأتيك الوحي فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحيان يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده وهو أشده علي وهو أشده علي فيفصم عني وقد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 فهذا الحديث أثبت أول, نعم أول كيفيتين من كيفيات نزول الوحي أنه كان يأتيه يأتي على صورة الرجل يتمثل له الملك رجلا فيكلمه يعني مشافهة ومواجهة وكان يعي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعي ما يقول ما يقوله الملك الذي جاء في صورة رجل كما في أول ليلة ينزل عليه عليه فيها الملك في ليلة القدر وكان أيضا أتيه على هيئة صلاة الجرس. وقد جاء في مسند احمد أن عبد الله بن عمر رضي الله كما اورد هذا الصيوطي انه قال سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم هل تحس بالوحي قال اسمع صلاصلا ثم اسكت عند ذلك قال الخطابي المراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد وقيله صوت خف أجنحة الملك وهذه حالة كما بينا الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حالات الوحيد عليه لو وذكر السيطي إنما كان ينزل هكذا أي بهذه الشدة إذا نزل بآية وعيد أو بآية تهديد لكن لا دليل على هذا وكما قال الحافظ وكما قال الحافظ رحمه الله تعالى في بيان معنى الصلسلة قال في الأصل صوته في الأصل صوته قوي الحديد بعضه نعم في الأصل صوته وقوة الحديد بعضها على بعض و هناك أحد أحد الخريطان يسأل هل الدرس مباشر لأنه قل نعم إن الدرس يلقى الآن مباشرة ليس مسجلا نعم. في الأصل صوت وقع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين وهناك هناك إشكال وكيف يشبه هذه الصفه او الكيفيه من كيفيات نزول الوحي هذه السلسله التي تشبه صوت الجرس وفي, وفي, وفي يعني صوت الجرس حديث يذمه في نهي عنه فكيف يشبه, يعني يشبه ما فعله الملك بأمر تنفل منه الملائكة الملائكة لا تصحب صحبة فيها صوت جرس ومجاف جاء في الحديث فقال الحافظ في الجواب عن هذا الإشكال إنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها بل ولا في أخص وصف له بل يكفي اشتراكهما في صفة ما فز... ف... فالمقصود هنا بيان الجنس فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لأفهامهم والحاصل أن الصوت له جهتان جهه جهة قوة وجهة طنين فمن حيث القوة وقع التشبيه به ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان. ويحتمل أن يكون الناهي عنه وقع بعد السؤال المذكور وفيه نظر والسلسلة المذكورة يقيل إن السلسلة المذكورة هي صوت الملك الوحي ونقلنا قول الخطابي نقله الصيوتي وكذلك نقله الحافظ أي أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد وهذه هذه التي كان يأتي بها الوحي تبين لنا مدى الشدة التي كان يعاني منها الرسول صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي في هذه الصفة بالخصوص. وكما جاء في حديث ابن عباس أيضا نعم أنه صلى الله عليه واله وسلم كان يعالج من التنزيل شدة والشاهد هذه هي الكيفية الثانية أما الكيفية الثالثة من كيفيات نزول الوحي أنه كان ينفس في روعية الكلام نفسه نعم كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفف في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها فابتقوا الله وأجملوا في الطلب وقال مجاهد وأكثر المفسرين كما نقل هذا الصهيلي في قوله تعالى وما كان لبشر من يكلمه الله إلا وحيا قال هو أن ينفس في روعه بالوحي نعم الكيفية الرابعة التي كان يأتي بها الوحي أن يطرأ له جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما اخرجه البخاري من زعم أن محمدا راى ربه فقد أعظم أي أعظم الفريا ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ساد الأفق وأيضا جاء في حديث جابر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه لما فطر الوحي ولما فطر الوحي عن الرسول صلى الله عليه والآله وسلم قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء وكان هذا الفطور من الوحي بعد أن نزل عليه في أول مرة في ليلة القدر. بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم بعد ذلك فترة أي ظل فترة فترة لا ينزل فقال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فنعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنذر الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع أي بعد ذلك وقد جاء أيضا أنه صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم قد رأى جبريل على صورته له 600 جناح كل جناح كل جناح كما بين السماء والأرض والكيفية الخامسة أن يكلمه الله من وراء حجاب وأن يوحي الله إليه من وراء حجاب وهذا إما أن يكون في اليقظة كما كلمه سبحانه في ليلة الإسراء من وراء حجاب النور حينما وصل إلى سدرة المنتهى وصل إلى أعلى مقام يصل إليه مخلوق أو وصل إلى أعلم ثم وصل إليه مخلوق هذا كله يعني من الإثبات لعظم شرف رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن يكون في النوم كما جاء هذا الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي الليلة أو في المنام في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملا الاعلى قلت لا أدري فوضع كفته بين كتفي فوجدت بردها على فدي وقال يا محمد فيما يختصم الملو الأعلى فقلت في الكفارات إلى آخر الحديث هذا حديث جليل وله طرق كثيرة وشواهد ومن الأحاديث المشكلة لكثرة وقوى الاختلاف بين طرقه حتى حكم عليه بعض أهل العلم بالاضطراب ولكن من يمحس طرقه يرى أن الحديث ليس مضطرق وهناك راجح ومرجوح في هذه الطرق فالراجح الذي يحكم على المرجوح وقد استفدت في تخريجه وفي بيان طرقه وفي الرد على من أعله بالاضطراب في الستة أجزاء حديثية التي لم تضم لم تضم من قبل هو مجموعة أجزاء حديثية قد قمت على تحقيقها وطبعتها دار الفاروق الحديث وقد صححه الإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى وحديث جليل وفي إثبات جواز رؤية جواز, نعم جواز رؤيتي الله عز وجل في النوم وقد بينت في تحقيق هذا الجزء الحديثي ان ما عليه جمهور أهل العلم هو جواز رؤية الله عز وجل في النوم. لكل أحد ليس خاصا بالرسل ولا بالأنبياء كما نقل القاضي عياد وكذلك الشيخ الستميمة تينية هذا عن جمهور أهل الألم فالشاهد أن هذه هي الكيفية تجد الخامسة او السادسة من كيفيات الوحيد و نقرأ الفقرة التي بعدها إن شاء الله صار قال الشيخ رحمه الله تعالى وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه أربعين سنة على المشهور عند أهل العلم وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن, المسيب وسعيد بن المسيب وغيرهم وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه لأول مرة كان أربعين سنة على المشهور عند أهل العلم وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم هذا عن أغلب العلماء فقال الصواب أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث على رأس الأربعين سنة هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء فقال عبد الرحمن السهيلي في الروض الأنف إنه الصحيح عند أهل السير والعلم بالأخر ونقل الصالحي الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد عن عن القاضي عياض أنه حكى عن ابن عباس وسعيد بن مسيب رواية شافة أنه بعث على رأس 43 فقال الصالح والصواب الأول أي من بوية على رأس الأربعين على رأس الأربعين وكان وكانت الدعسة يوم الاثنين كما ثبت هذا في صحيح مسلم الحديث بقتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه واله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين. فقال ذاك يوم ولدت فيه وفيه وعست وفي رواية قال أنزل علي فيه و وكما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد بعثه الله تعالى على رأس الأربعين ويسن الكمال قيل ولا هتبعث الرسل أما ما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه رفع إلى السماء وله ثلاثة وثلاثون فهذا لا يعرف به أثر متصل يجب المصير إليه هناك حديث أو ابن مجوزي في كتابه في الموضوعات لان النبي نبع الا بعد الأربعين وهذا حديث موضوع كما قال ابن الجوزي نعم و قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابنه أربعين سنة وهذا يعني صريح وصحيح لا مو بهذا القبر كفاية إن شاء الله تعالى ولا بأس أن نجيب عن بعض الأسئلة ثم ننتقل بعد برها إلى درس أداب طالب ناين. وأحب أن أنبه قبل أن أجيب عن الأسئلة أنه كما بينا سوف يتم إن شاء الله تعالى عقد عقد اختبارات في المواد التي قطعنا فيها شوطا بعد اسبوعين من الآن وإن شاء الله يعني خلال هذه الأيام يعني خلال يومين أو ثلاثة ننزل جدولا بالاختبارات الاختبارات بالتحديد على موقع على موقعنا موقع, موقع دار أهل الحديث طيب بس اقرأ السؤال الأول يقول السائل هل العامي إذا تدبر القرآن بظاهر الآيات أي بحسب ما يظهر له هل عليه شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فالإجابة عن هذا السؤال تختلف على حال ما فهمه ودلا شك كل مسلم مامور بالتدبر في آيات القرآن وهذا التدبر يحتاج بلا شك إلى علم بمعاني لغة العرب وكذلك يحتاج إلى فهم مقاصد الشارع سبحانه من كلامه في الغالب قد لا يستطيع هذا ولكن هذا لا يعني أنه يقرأ بلا فهم ولكن أنه يحاول أن يفهم وأن يتعلم فلنحن ننصح العامي أن يأتي أو أن يكون معه كتاب في التفسير الميسر يستحبه حال قراءته أو حال تلاوته و يعني لو تلى عشر آيات في كل يوم فقط وتدبر معناها بأن يقرأ كلام أحد علماء السنة وإمة السنة في التفسير ولو كان كلاما موجازا ميسرا خير من أن يقرأ جزءا دون أن يفهم أو يفقه يفقى شيئا مما يقرأ أو دون أن يتدبر أو أن يتدبر بفهني الخاص ولكن هو يعني في كلا الحالتين مأمور ما بالتدبر وبمحاولة الفهم ونحن ننصح بتفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان فقدنا نزلت منه طبعات مدمجة يعني طبعا مدمجة كما يقال في مجلد واحد يسهل أن يحملها العامل معه أو أن يصطحبها في أي مكان هذا الذي ننصح به الله تعالى أعلى وعلى نعم تقول السائل هل صحيح أن جبريل عليه السلام كان يتراءى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الصحابي ذي الكلبي؟ أقول ما جاء هذا في بعض الروايات ولكن يعني لا يخضرني الآن. ولا لا أدري الآن مدى صحة ثبوت هذا فإن شاء الله يكون يعني في مصار البحث ويعني نجيب عنه في المجلس القادم ان تيسر إن شاء الله تعالى نعم يقول السائل ما الدليل على جواز رؤية الله عز وجل في المنام لكل أحد قلت السائل ما الدليل على جواز رؤيه الله في المنام لكل أحد فأقول في إجابة هذا السؤال إن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا تختلف على حكمها في الاخره فبالنسبة لحكم رؤيه الله عز وجل في الدنيا بالابصار عيانا يقظه هذا يعني يستحيل باتفاق اهل العلم وقد ورد الحديث بهذا فيما قال مسلم من الولاء لا يرى احدكم رضاه حتى يموت نعم واما بالنسبه لرؤياته عز وجل في المنام في الدنيا فان اغلب اهل العلم كما بينا على جواز هذه الرؤيه وهذه الرؤية هي رؤية خلبية كما حدث لرسولنا صلى الله عليه والآله وسلم فيما, فيما ذكره ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين في النوم وقال القاضي عياد كما في إكمال نعم المعلم بالفوائد مسلم ولم يختلف العلماء في جواز رؤية الله عز وجل في المنام وقال القاضي أبو يعلى في كتابه ابطال التأويلات بعد أن استدل الحديث معاذ رجل الذي سبق ذكره على جواز رؤية الله عز وجل في المنام قال وهذا غير ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي حق غيره من المؤمنين والوجه في جوازه ما روى أبو هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رؤية الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. فوجه الدلالة أنه أخبر أن أن الرؤيا جزء من ستة من ستة وأربعين جزءا من النبوة. وما كان من النبوة لا يكون إلا حقا ولا يكون باطلا. فوجب أن تكون رؤية الله حقا. ثم قال. ولأنه إجماع أهل الأعصار وذلك أن عصرا بعد عصر من لدن التابعين ومن بعدهم يكبر أن وراء ربهم ولا ينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه فدل سكوتهم على جواز ذلك وأيضا قال رصمان ابن سعيد الدارمي في نقضه على, المري... على المريسي على المريس، نعم على المريس العنيد وفي المنام يمكن رؤية الله على كل حال وفي كل صورة وأيضا قال البغوي في شرح السنة رؤية الله في المنام جائزة وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية نعم رحمه الله تعالى في كما في مجموعة الفتاة مجلد الثاني والصحابة والتابعون نعم المسلمين نما على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا نما على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا وأن أحداً لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ثم بين شيخ الإسلام صفة الكيفية هذه الرؤية في المنام فقال ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها ما يناسب حاله ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أن وراء ذلك بعينه وغالة ومشاهدات القلوب تحصل في حزب إيمان العبد ومعرفتي في صورة مثالية وقال أيضا قد يرى قال أيضا في الموضع آخر وهذا في المجلد الثالث قال وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه ورؤية المنام لا حكم غير, غير رؤية الحقيقة في اليقظة ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق إلى آخر ما قال وأيضا قال ابن قطيبة في كتابه تعبير الرؤية قال المفسرون من رأى الله عز وجل أي في المنام بمكان شمل العدل, العدل ذلك الموضع شمل العدل ذلك الموضع <تصفيق> وآتى أهله الخصب والفرح والخير، لأن الله هو الحق المبين له الدنيا والآخرة وعنده مفاتيح الرزق. فأيضا نقل الحافظ مهزة في فتح فتح الباري قول أهل, أهل التعبير. <تصفيق> حيث قال جوز اهل التعبير رؤيا الدار عز وجل في المنام مطلقا ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي صلى الله عليه واله وسلم واجاب بعضهم عن ذلك بامور قابله للتاويل وقال أيضا العلامة محمد صديق حسن خان في كتابي الانتقاد الرجيف في شرف الاعتقاد الصحيح ومنها رؤية رؤية الله تعالى في المنام أي من صفات أو من أوجه الرؤية الجائزة فالأكثرون على جوازها من غير كيفية وقد روية عن كثير من السلف كما تقدم ونقل هذا عن بعض السلف هو نوع مشاهدة يكون بالقلب للكرام وأيضا نقل هذا ملة علي القاري بشرح أشطه الأكبر لأبي حنيفة يسأل الآن إذا كنا لا نعرف ماهية أي كثير صفات الله فكيف نرى ربنا على صور مختلفة صفايتها الإجابة عن هذا في ما تبقى من كلام أهل العلم وأيضا نذكر ما قاله العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في هذا الباب حيث سئل كما في الشريط الثاني من سلسلة الهدى والنور هل تمكن رؤية الله تعالى في المنام فأجاب نعم يقال هذا والله أعلم وفي الشريط الثالث والتسعين قال أو سئلا السؤال الله أعلم لكن إذا قيل برؤية الله فليس المقصود رؤيته تعالى كما سيرى المؤمنون يوم القيامة وكما قال الفقيه المؤمن يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب لمثال رؤيته في الدنيا مناما عبارة عن رؤية صورة خيالية لا حقيقة لا حقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه إن أحدكم لن يرى الله حتى يموت أي يعني لا يرى ربه عيانا في الدنيا نعم ولكن إذا رآه في المنام فلا يرى حقيقة رب العالمين وإنما يرى صورة مثالية خيالية ليست حقيقية إن رأى أحد ربه في المنام وكان المخبر صادقا كما ينقل هذا عن الإمام أحمد رحمه الله ترى الله أعلم بصحة بصحة رواية وأيضا سئل الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى كما في برنامج نور نور على الضرب نحن ما حكم من يدعنا وقد رأى رب العزة رب العزة في المنام فقف أجابه الإمام ابن باز ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخر أنه يمكن أن أن, أن يرى الإنسان ربه في المنام ولكن يكون ما رأىه ليس هو الحقيقة فأن الله لا يشبهه شيء قال تعالى ليس كمثليه شيء وهو السميع البصير فليس يشبهه شيء من مخلوقاته لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه ومهما رأى من الصور فليست هي الله عز لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وذكر الشيخ تقي الدين أي نقصد شيخ الإسلام أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي وكلما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب أقرب إلى الصواب والصحة لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصف التي يراها، لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه. لن إلى آخر مقطع. وطبعاً هذه الرؤية لا يستفاد منها تشريع ولا تحريم ولا تحليل، كما بين هذا الإمام ابن باز في بقية الفتوح. وأيضا سئله العلامة المحدث مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى كما في تخفة المجيب هل يرى المؤمن وربه في المنام والخبت هذا عن بعض السلف قال ليس هناك ما يمنع وقد جاء في حديث معاذ الذي أشرنا إليه سابقا وحديث عبد الرحمن بن عائش حديث عبد الرحمن بن عائش هذا هو أحد الشواهد لحديث معاذ واخذ الثوان حديث معاذ وحديث ابن عباس الذي ايضا ذكرنا منذ قليل وبعضهم يقول انها ترتقي الى الخدجيه نعم وقال الحافظ انه كثير عند تفسير قوله تعالى ما كان لي من علم من العلم الا الاعلى يضطسمون قال هذه رؤية منامية يشير الى حديث معاذ قال الشيخ مقبل فلا أعلم مناع من هذا ما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وكذا نقيا عن الإمام أحمد ونغيره من علماء السلف أنهم يرون الله عز وجل في المنام نعم إلى آخر موقع وأيضا سئل العلامة الفوزان كما في تعليقه على شرح السنة للبربهاري في الدرس الخامس هل من الممكن أن يرى الله عز وجل في المنام فأجاب نعم من الممكن أن يرى في المنام والمنام غير اليقظة نعم أما في المنام ممكن إذا تأهل لهذا وما هذا لكل واحد نعم إلى آخر معقل وقد جمعت هذه الأقوال الله كما بينت في تحقيقي على هذه الستة الجزاء الحديثية وكان هذا في تحقيقي لمجلس أبي نصر أحمد الغازي لأمال أبي أحمد لأمال أبي نصر أحمد الغازي رحمه الله تعالى ومجلس عقده في رؤية الله تبارك وتعالى فبعد نعم فأرضفت هذا المجلس ببحث طويل في إثبات صحة حديث معاذ ثم في بيان أقوال أهل العلم التي قرأنا بعضها الآن في جواز رؤية الله تبارك وتعالى في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن ونكتفي بهذا من الأسئلة إن شاء الله تعالى ونبدا بعد قليل يعني بعد مثلا بعد حوالي خمس خمس دقائق في سلسلة أذاب طالب العلم وصلى الله على محمد وعلى اله وأصحابه وسلم